قوله تعالى وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد هذا ما يسمى أسلوب المدح بما يشبه الذم ونظيره في العربية قول الشاعر ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب وذكر أبو حيان قول الشاعر وهو قيس الرقيات ما نقموا من بني أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا وقول الآخر ولا عيب فيها غير شكلة عينها كذاك عناق الطير شكل عيونها يقال عين شكلاء إذا كان في بياضها حمرة قليلة يسيرة وقدمنا أن نقمتهم عليهم للمستقبل كما في قوله تعالى الا ان يؤمنوا بالله لا على الماضي الا ان امنوا لانهم كانوا يقولون لهم اما ان ترجعوا عن دينكم او ان تلقوا في النار ولم يحرقوهم على ايمانهم السابق بل على اصرارهم على الايمان في المستقبل والاتيان هنا بصفتي الله تعالى العزيز الحميد إشعار بأنه جل وعلا قادر على نصرة المؤمنين والانتقام من الكافرين إذ العزيز هو الغالب كما يقولون من عز بز ولكن جاء بصفة الحميد ليشعر بأمرين الأول أن المؤمنين آمنوا رغبة ورهبة رغبة في الحميد على ما يأتي في قوله الغفور الودود ورهبة من العزيز كما سيأتي في قوله إن بطش ربك لشديد وهذا كمال الإيمان رغبة ورهبة وأحسن حالات المؤمن والأمر الثاني حتى لا ييأس أولئك الكفار من فضله ورحمته كما قال تعالى ثم لم يتوبوا إذ أعطاهم المهلة وذلك من آثار صفته الحميد سبحانه وتعالى قوله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض تأكيد وبيان لقوله العزيز الحميد إذ لا يخرج عن سلطانه أحد فهو القاهر فوق عباده وهو المدبر أمر ملكه سبحانه وتعالى قوله والله على كل شيء شهيد هو ربط بأول السورة وشاهد ومشهود فهو سبحانه على كل شيء شهيد ومن ذلك فعل أولئك وفيه شدة تخويف أولئك وتحذيرهم ومن على شاكلتهم بأن الله تعالى شهيد على أفعالهم فلن تخفى عليه خافية وقد جاء بصيغة المبالغة في قوله شهيد لما يتناسب مع هذا المقام كما فيه المقابلة بالفعل إذ كانوا قعودا على النار وشهودا على إحراق أولياء الله تعالى وهو سبحانه سيعاملهم بالمثل إذ يحرقهم وهو عليهم شهيد قوله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا يحتمل أن يكون مرادا به أصحاب الأخدود وفتنوا بمعنى أحرقوا ويحتمل أن يكون عاما في كل من اذى المؤمنين ليفتنهم عن دينهم ويردهم عنه بأي أنواع الفتنه والتعذيب وقد رجح الأخير أبو حيان وحمله على العموم أولى ليشمل كفار قريش بالوعيد والتهديد وتوجيههم إلى التوبة مما أوقعوه بضعفة المؤمنين كعمار وبلال وصهيب وغيرهم رضي الله عنهم ويرجح هذا العموم العموم الآخر الذي يقابله في قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير فهذا عام بلا خلاف في كل من اتصف بهذه الصفات قوله تعالى إن بطش ربك لشديد في مقام المنطوق بالمفهوم من العزيز الحميد كما تقدم وقوله إنه هو يبدئ ويعيد قيل يبدئ الخلق ويعيده كالزرع والنبات والإنسان بالمولد والموت ثم البعث وقيل يبدأ الكفار بالعذاب ويعيده عليهم واستدل لهذا بقوله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب وفي الحديث ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر ثم يأتي بها أوفر ما تكون سمنا فتطأه بخفافها فتستن عليه كلما مر عليه آخرها أعيد عليه أولها حتى يقضى بين الخلائق فيرى مصيره إما إلى جنة وإما إلى نار إلى آخر الحديث في صاحب البقر والغنم والذهب ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم هو الأول لأنه يكثر في القرآن كقوله تعالى إنه يبدأ الخلق ثم يعيده وقوله قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون وجعله آية على قدرته ودليلا على عجز الشركاء المزعومين ونقصهم في قوله في أول هذه الآية قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ ورد عليهم بقوله قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده وكذا قوله جل وعلا كما بدأنا أول خلق نعيده قوله تعالى هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بعد عرض قصة أصحاب الأخدود تسلية للمؤمنين وتثبيت لهم وزجرا للمشركين وردعا لهم جاء بأخبار لبعض من سبق من الأمم وفرعون وثمود بدل من الجنود في الآية وهم جمع جند وهم الكثرة وأصحاب القوة وحديثه ما قص الله من خبره مع موسى وبني إسرائيل وفي اختيار فرعون هنا بعد أصحاب الأخدود لما بينهما من المشاكلة والمشابهة إذ فرعون طغى وادعى الربوبية كملك أصحاب الأخدود الذي قال لجليسه ألك رب غيري ولتعذيبه بني إسرائيل بتقتيل الأولاد واستحياء النساء ولتقديم الآيات والبراهين على صدق الداعية إذ موسى عليه السلام قدم لفرعون من آيات ربه الكبرى فكذب وعصى والغلام قدم لذلك الملك الآيات الكبرى إبراء الأكمة والأبرص بإذن الله وعجز فرعون عن موسى وإدراكه وعجز الملك عن قتل الغلام إذ نجاه الله من الإغراق والدهدهه من قمة الجبل فكان لهذا أن يرعوي عن ذلك ويتفطن للحقيقة ولكن سلطانه اعماه كما أعمى فرعون وكذلك آمن السحرة لما رأوا آية موسى وخروا لله سجدا وهكذا هنا آمن الناس برب الغلام فوقع الملك فيما وقع فيه فرعون إذ جمع فرعون السحرة ليشهد الناس عجز موسى وقدرته هو فانقلب الموقف عليه وكان أول الناس إيمانا هم أعوان فرعون على موسى وهكذا هنا كان أسرع الناس إيمانا الذين جمعهم الملك ليشهدوا قتله الغلام فظهر تناسب ذكر فرعون دون غيره من الأمم وإن كان في الكل عظه وعبرة ولكن هذا منتهى الإعجاز في قصص القرآن وأسلوبه والله تعالى أعلم وكذلك ثمود لما كان منهم من مظاهرة القوة والطغيان وقد جمعهما الله جل وعلا أيضا معا في سورة الفجر في قوله وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وهكذا جمعهما هنا قوله تعالى بل الذين كفروا في تكذيب أي مستمر في كل الأمم وتقدم في سورة الانفطار قبلها قوله بل الذين كفروا يكذبون فقال الكرماني إن المغايرة لمراعاه رؤوس الآي والفواصل ولكن الظاهر من السياق في الموضعين مراعاة السياق لا فواصل الآي لأن في سورة الانشقاق الحديث مع المشركين لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون وفي سورة البروج هنا ذكر الأمم من فرعون وثمود وأصحاب الأخدود والمشركين في مكة ثم بعده قوله بل الذين كفروا في تكذيب فناسب هذا هنا وناسب ذاك هناك والله تعالى أعلم أيها المستمعون الكرام كان هذا مقدار لقائنا آملا أن يتجدد اللقاء بيننا وبينكم قريبا بإذن الله وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته